「みなさん」 Thank you. ج ع ل لكم من أ ن ف س ك م أ ت و ا ج ر محمد راتب ا ل ن ا فيه ل ي س كمثل رسح ولماذا ر ز ق ل ن ي ش تفعلون بكل شيء عليم اسماء ج ا ه م الله ع م الحسنى ك م ق ت م ربك إ ل أجل مسمى لكم مسمى موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه م حجته دائما ل ه الدكتور م ح راتب ا ل ن ل ه م ولم يقولوا ف ت و عَلَى ان الله يحبك ا ل م ع ل ى ق ن يكون ي م الله الْبَاطِلَ و يحبك ق الْحَقَّ ل م الملك ت ه إِنَّهُ ي بِذَاةِ ص د و وَهُوَ ر الَّذِي ي ق ل ف ع ي ل ه ا ل د ه ت و ر محمد راتب النابلسي ل ف ض ا ل ل ه الدكتور محمد ر ا ت ه ا ل ن ا ب ل س ا وهو ا ل ل ل و ي ا ح م ي ي د ومن آ ا ت ه ل ل ه ا ل س م ا و ا ت in لبغيهم وجزاء ن و سيئه ة سيئه مثلها فمن ع ث ى واصلح فاجره على الله إن 私のように私たちはこのよう وقال لي ن اهلكتم ب ه ه ا ل ا ش ع ي ن من ا ل ذ ل ي ت ت م و ن من طرف خفي ا بها ل ا ل ذ ي ن آ م ن و ا إن ا ل ه ا س ر ي ن ا ل ذ ي ن خ س ر و ا أ ن ف س ه م 「え い, い م ن ا ل ل ه ا ل ع ز ي ز ا ل ح ك ي م إن في ا ل س م ا ل ا ت ا ل ا م ي ه ل ف ض ي ن آ م ل و ا ل د ك ت و ل محمد ر ا ي ب النابلسي لفضيله ا ل على ش ر ي ع ة م ن ا ل أ م ر ف ا ت ب ع س s i c خ موسوعه النابلسي ل ل ع ل ز م الاسلاميه نفس ب م ك ب ت وهم ي ل و ن أ أ ف ت اتخذ من إ ل ه هوا و قدم على سمعه وطيبه وجعل ع ل ى بصره غشاوه لفضيله <تصفيق> ا محمد ر ا ت ا ア日も神様をお伝えしま in、well, that way و موسوعه النابلسي ه ع للعلوم الاسلاميه الدكتور م م د ر ا ل ن ا ب ل ف ل ا ل د ت ر م م د ر ا ن ا ب 「どうした?」 عذاب ربك موسوعه النابلسي للعلوم الاسلاميه Amen. ل م و س و ل ه م كأنهم ا ل م م ن و و ن أ ق ب ل بعضهم ع ل ى ب ع ض ي ت س ل و ن ق ا ل و ا س ن ا قبل ف ي أ ه ل لفضيله الدكتور ف ح م د راتب النابلسي はい。